وهي لنا من أمرنا رشدا أختا ما خطرش على بالك إنك تنالي شرف الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق يمكن تقولي لي بس الجهاد مش فرض علينا يا شيخ اه لكن هناك مجالات من الجهاد ممكن تشارك فيها وتنالي هذا الاجر العظيم اكيد نفسك تبقي من المقربين عند رب العالمين اكيد نفسك تذوقي حلاوة الانس بالله موضوعنا النهاردة يوصلك لهذا المقام الرفيع النهاردة كلمنا معك عن أعظم أسباب مغفرة الذنوب عن أعظم الكنوز شيء أعظم من كل مال اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمها به يظل أثرها ممدود عبر العصور النهاردة كلمنا عن أعظم الأعمال بعد الفرائد أعظم عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها عن أيصر الطرق إلى الجنة عن المنة العظمى التي من آتاه الله إياها فقد نال الشرف والرفعة والكرامة في الدنيا والآخرة كلامنا عن مقام وراثة الأنبياء عن طلب العلم فيا أيتها الأخت المسلمة كوني متعلمة في البداية محتاج ان انا ابصرك بمدى فضل طلب العلم يمكن الكلام ده نكون سمعناه قبل كده كتير لكن محتاجين نحفر في وجدنا محتاجين نضع في قلوبنا بطريقة سليمة حتى يترسخ ويمثل الدافع حتى نطلب العلم على بصيرة لا شك ان أهل العلم هم ورثة الأنبياء وفضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض روى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني عن قيس ابن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة ما فيش حاجة تانية قال لا قال أما قدمت لتجارة قلت بالمرة نروح الشام ونجيب إرشين وبرضو نبقى نسأل عن هذا الحديث أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. بص اللفظ جميل إزاي؟ سلك الله به طريقا إلى الجنة، فمهدت له طرق الجنة وفتحت له أبواب الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاً لطالب العلم يبقى تستنزل الرحمات على طالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماء يبقى أعظم سبب من أسباب مغفرة الذنوب العالم بيستغفر لي كل من في السماوات ومن في الأرض فيكون على مظنة المغفرة لا شك وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب يبقى لا يعدله أحد إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فالحديث فيه إشارات عظيمة جدا لأن العلم هو أفضل المنازل بلا شك يقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل أعظم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمال أو بعلم فاتق الله عز وجل فيه وعلم حق الله عز وجل في المال وفي العلم خدي بالك من الكلام ده كويس تعرفي حق ربنا في اللي انت بتتعلميه ايه؟ علشان ده يمثل النية الصحيحة ان انت بتتعلمي ليه من الاصل ان انت هتبقي طالبة علم ليه؟ ان العلم يبلغك الخشية ان العلم يبلغك التقوى انك بالعلم تصل الى درجة القرب من رب العالمين أنت مش عايزة بالعلم أن تتباهي وسط أقرانك بأن أنت تعلمت لك كلمتين وخبت كلمتين على المعلمة فلانة أو طلبت العلم على أيدي الشيخ فلان أو أو أو فتتباهي بين الأقران لا أنت ما بتتعلميش عشان كده أنت بتتعلمي عشان تتق الله تتقربي إلى الله فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أخبر أن المتعلم وصاحب المال الذي يراعي حق الله عز وجل فيه هذا بأفضل المنازل والنفر الثاني قال عبد نزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء شفت العلم عملي؟ العلم يصحح النية يبقى أنت لو مش عارفة تخد نية مش عارفة توظف الأمور الحياتية سواء كنت لسه بتدرسي او انت متزوجة ومش عارفة تاخد نية في تربية الاولاد وفي طاعة الزوب وفي الاتيام باعمال المنزل مش عارفة تاخد نية عارفة ليه لانك ما تعلمتيش صح لو تعلمتي صح كنت عرفتي تاخد النية شوفي هنا عبد النزقاه الله إيه؟ علما ولم يرزقه مالا فلما كان عنده العلم وما عندوش المال عارف يتاجر مع ربنا صح فبلغ منزلة المتصدق بصدق نيته قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وانا دايما نقول دي من أربح التجارات مع ربنا سبحانه وتعالى تبقى قاعد نايم ولا في أي مشكلة وتيجي بنيتك تبلغ المنازل العظيمة تقول يا والله لو لبنا يمن علي بمليون جنيه انا كنت زوجت الاخوات الفقيرات اللي نفسها تتزوج وكنت سعيت في قضاء ديون بعض الاخوة والاخوات وكنت وكنت وكنت بنيته يبلغ هذه المنزلة شفت العلم بيعمل ايه وهذا عبد نزقه الله مالا ولم يرزقه علما ايه لا يحتلوا بقى فهو يخبط في ماله بغير علم لو انك مش عارفة تصرفي صح وتنفقي مالك في وجوه الخير انما انت بتصرفي فلوسك هنا وهنا وهنا من غير ضبط يبقى عارفي ان المشكلة ان انت متعلمتيش برضو صح فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فقال صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل بقي العبد الذي لم يرزق المال ولا العلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء ما عندهش فلوس ولا عنده علم وقعد يحقد ويحصد ويقول شايف الناس دي معها اديه ان لو كان معايا فلوس انا كنت عرفت اصرف على نفسي وكنت عملت وصويت الامر الثالث طلب العلم اشرف الاعمال الله جل وعلا امر نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن بالتبع وقال وقل ربي زدني علم القرطبي بيعلق على هذا فيقول فلو كان شيء اشرف من العلم لا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه لكن ما فيش أشرف منه ده الحاجة الوحيدة اللي قاله فيها زود وقول يا رب زدني منه لا تنقطع أبدا عن طلب العلم كلما ازددت علما كلما ازددت قربا كلما ازددت خشية كلما حققت معنى العبودية اللي احنا اتخلقنا من أجل تحقيقه الأمر الرابع قلنا عايزينك تبلغي منزلة المجاهدات في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا فقال حديث رواه ابن ماجه صحاة الألباني قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره يبقى الذي يطلب العلم صار بمنزلة المجاهد في سبيل الله وانا قلتلك ان في مجال عظيم جدا انت ينبغي ألا تتخلفي تتخلف عنه انا النهاردة الدرس ده كله علشان المعنى ده بالذات يا اختا اننا اوتينا من قبل المرأة لما نظر الاعداء والكفار في المجتمع المسلم طب يدخلونه من انهي ناحية يدخلونه من ناحية الشباب يدخلوله من ناحية الاقتصاد يدخلوله من أني ناحية بدأوا بمسألة المرأة وتحرير المرأة وخروج المرأة وسفور المرأة وواو من هذه القضايا وما زال الحديث موصولا حول هذه القضايا فين الأخت المجاهدة؟ اللي تكفنا هذا الأمر لا شك إن دعوة النساء عليها محاذير كثيرة يعني عشان الرجال هم اللي يتولوا هذا الأمر هنوع بقى في مشاكل الاختلاط زي ما بعض الناس بيصرف ويقع في هذه الإشكاليات عايزين الأخت المجاهدة الحق المتعلمة المعلمة المرباة على طريق الحق فين دي اللي تمسك الراية دلوقتي وتسد عنا هذه الأبواب فين دي اللي تقدر ترد النهاردة على هذه الشبهات ده أنا بعض أقول يا أخوات تعرفوا كده كل واحدة منكم تقول لي مثلا عشر أدلة على فرضية النقاب مثلا ما بلقيش فين اللي عندها النهاردة تعرف ترد على مشكلة زي مشكلة حجية السنة تعرفت هي ترد لما تجيلها واحدة تقول لها مين قالك ان الأحاديث دي كلها صحيحة ولا حاجة البخاري ده فيه كذا وكذا والأمور فيها وفيها وفيها فين الأخت اللي النهاردة على هذا الأمر فين الأخت اللي عندها عقيدة سليمة صافية وفي نفس الوقت هي على سبيل الاتباع متسننة نريد هذه الأخت المجاهدة الجهاد النهاردة يا أختها جهاد علمي الله جل وعلا في سورة الفرقان قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرة ابن القيم بيعلق في كتاب مفتاح در السعادة وانا انصحك بهذا الكتاب بالذات يبقى مذاكرة بعد درسنا هذا بكتاب مفتاح در السعادة لان فيه فصل ماتع جدا عن فضل العلم ابن القيم بيقول فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو اكبر الجهادين أكبر من جهاد الكفار الجهاد العلمي أعظم من جهاد الكفار لأن جهاد المنافقين أصعب الكافر أهو ظاهر مفيش مشكلة إنما المنافق الأعد يتسلل وينفس بشبهاته فين الأخت اللي يبقى عندها غير على دين ربنا وتحمل الراية ما يبقاش خاصة نفسها هو همها قد أهمتهم أنفسهم إذن الأمر الرابع العلم أفضل الجهاد الأمر الخامس لو أنت عايزة تبقى طبيبة وتنالي هذا الشرف أطباء الناس على الحقيقة هم العلماء إذ مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان والعلم هو الدواء ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال استخدم نفذه شفاء يعني الجهل داء العي الجهل عدم المعرفة داء داء وشفاؤه السؤال والعلم إذا أهل العلم هم أطباء الناس على الحقيقة فكما أنه ليس في بطن الأرض إلا ميت فكذلك ليس على ظهرها إلا سقيم وبالتالي دا يفتح لنا موضوع مهم إن من أولى ما ينبغي أن تهتم به علم السلوك اقرأي كده في مختصر من هاج القاصدين لابن قدامى في المقدمة هو بيتكلم عن العلم فحييجي يقول أن أعظم العلوم علم المعاملة علم المعاملة هو ده كيف تعامل الله كيف تتعامل مع ربك كيف تفهم عن ربك سننه الكونية هو ده لب الأمر الأمر السادس العلم أعظم الكنوز لا شك العلم أعظم من كل مال فلو واحد همه الدنيا وانه يتكسب بعض المال ويقول بعد كده عبقى تفرغ لطلب العلم وطبعا دي حيل إبليس المشهورة اللي بيوقع فيها الناس أو أنت تقولي بس أنا لما تزود حبقى تفرغ ساعتها لطلب العلم وساعتها تكثر عليك المشاغل ويبقى قدامك زوج محتاج أن أنت تراعيه وبعد ذلك ربنا يرزقك بالأولاد وتبقى الدوامة اللي محدش عارف يخرج منها فيعطل للأمر يسوفه هذا لأنك لا تعرفي قدر هذا العلم فلو تعرفي أنه أعظم كنز لكانت همتك ليست كما هي عليه الآن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم قال لكميل احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق ياريت النهاردة يا رب الكلام ده يأثر في واحدة منكم وفعلا تطلع من الدرس تقول أنا أريد أن أكون عالمة ربانية ليه لا ليه النهاردة تخلو الأمة من الفقيهات والمحدثات والحافظات ليه ما تبقيش أنت لا لا لا أنت بتتكلم في موضوع صعب جدا جدا أنت لو صدقت الله عز وجل وكنت فعلا غيور على دين ربنا وكنت فعلا ملتزمة بمعنى الالتزام الحقيقي المعنى ده هتطلعي بين نهاردة وتقولي أيوة ليه ما بقاش عالم ربانية أو على الأقل أطلع عالم رباني أبأ أم لعالم رباني ليه ما يحصلش نحن في أزمة خطيرة في الأمة بعد وفاة المشايخ الكبار فين العالم الرباني اللي تجتمع عليه أمة المسلمين ليه ما تكونيش انتي النهاردة اللي لنا هذا الرجل عالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة أو تبقي طالبة علم تطلبي النجاة بطلبك لهذا العلم وهمج رعاع أتباع كل ناعق إياك أن تكوني هكذا ملكيش هدف في حياتك يميلون مع كل ريح إيه حلهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ثم قال يا ميل. العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على المال المال ينقصه النفقة والعلم يزيدك هكذا العلم أعظم كنز ينبغي أن تعرفي هذه المسألة جيدا. الأمر السابع. العلم أفضل الطرق للقرب من الله. كفاية حاجة واحدة بس. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يشهد على أعظم مطلوب اللي هو التوحيد أشهد عليه من أهل العلم. يبقى هم عنده بأنهي منزلة ووضعهم بجانب الملائكة. قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إذا العلم أفضل طريق إلى القرب من الله أولا لأن العلم بيورث محبة الله من عرف الله أحبه وانت هتعرف ربنا ازاي بهذا والأمر الثاني أن العلم يترتب عليه الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء الأمر الثامن العلم هو طريق الأنس بالله عايزة تأنسي بالله عايزة ربنا يملى قلبك بمحبته وتبقي فعلا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة وثيقة تعالى بينك وبين ربنا تفيد عيناك من خشية الله عايزة المعاني الإيمانية الجميلة العظيمة أو دي طريقك لها العلم قيل لذنون ما الأنس بالله قال القرآن والعلم عايز تأنس بالله؟ تبقى أنت قاعدة كده؟ مسكى مصحفك وبتقولي وردك تحس بمعاني الأنس هي دي بقى وانت مسكى كتابك وقاعدة بتتعلمي وقاعدة بتسمعي في أشريطة وقاعدة بتجهدي علشان تتعلمي العلم والقرآن يبلغاك الأنس بالله الأمر التاسع من فضائل العلم أنه النور الذي يبصر به الإنسان حقائق الأمور فليس البصر بصر العين ولكن البصر بصر القلب فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور شوفي الآية دي عايزك تتأمليها جيدا يقول الله جل وعلا من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى اللي يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الحق وأنزل الحق ده يستوي مع من لا يعرف ذلك شوفي ربنا يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق يرى يعلم أن هذا هو الحق إذا العلم نور يبصر الإنسان بحقائق الأمور الأمر العاشر إن العلم هو الذي يورث الخاشية يقول الله جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع من دول الذين أوتوا العلم يحصل لهم إيه يحصل لهم هذه المعاني الإيمانية العظيمة عشان كده لما تبقي طالبة علم أو بقالك سنة ولا سنتين ولا ثلاثة بتحضر دروس ولسه المعاني دي ما حصلتش اتهمنيتك في طلب العلم لأن العلم لابد أن يورث ذلك اوعي تتعلمي عشان تتعلمي اوعي تتعلمي علشان تبقي مشهورة أو علشان تبقي داعية أو علشان تحس بذاتك وتحققي ذاتك في طلب العلم إياكي العلم الغرض الأصيل منه تحقيق العبودية والخشية لله سبحانه وتعالى من الأمور كذلك الخاصة بفضائل العلم أن صاحب العلم لا ينقطع عمله شوف أنت ممكن مثلا في طريق عبادة ربنا يفتح عليك وانت بتعمل ختمة أسبوعية وأذكارك محفظة عليها وربنا فتح عليك في مجالات كثيرة من العبادة زي ما اتكلمنا في كون لكن لو أنت عايز المقارنة فلا شك أن طالبة العلم أثما وزنا وأعظم قدرا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع مين نقدمه عندك عبادات فريضة هي دي مقدمة وعندك علم فرض ده مقدم بعد كده بقى أنا محققه ده محققه ده يجي هل ان انا مثلا اكسر من النوافل هل ان انا اكسر من الذكر هل هل ولا ان انا ربنا سبحانه وتعالى يبسط لي في مسائل طلب العلم لا طلب العلم أفضل فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع والحديث رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني طيب العلم صاحبه لا ينقطع عمله فأنت النهضة لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالأعمال العظيمة دي في العبادة وبعد ذلك ينقطع العمل بالوفاة فيش أثر. إنما العلم يتعدى أثره. انت لو سبتي من ورائك كتاب تكون رديت فيه على شبهة من الشبهات أو فتحت فيه باب من أبواب الخير. لو عملت حاجة زي كده يبقى من بعدك ويكون أثر عظيم كل من يستفيد به في ميزان حسناتك. عشان كده العلماء الكبار الأفزاز اللي احنا إلى الآن نتعلم من كتبهم دول كلهم رصدهم قاعد يعلق ديه بسبب ما خلفوه لنا من تراث علمي ينتفع به الناس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم المشهور قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له أنت ممكن تحقق أي الأمرين التلت أمور كمان تثبي من بعدك صدقات جارية وفي نفس الوقت تبقي متعلمة وينتفع بعلمك وربنا يمن عليك وطلع لنا الولد الصالح اللي يضعه ليك وفي نفس الوقت يكون سبب لتمكين دين الله في الأرض. الأمر الثاني عشر أنه لا نجاه على الحقيقة إلا بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. الذكر هذه العبارة. والعالم والمتعلم آدي العلم لا نجاه إلا بالعلم والعمل ما سوى ذلك تتنزل اللعنات أما بالعلم والعمل فتتنزل الرحمات فلو أردت أن تكون في وسط هؤلاء المرحومات فعليك بالعلم والعمل الأمر الثالث عشر أن أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها على العباد العلم والفقه في الدين النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفين في الحديث الذي رأه الترمذي صلى الله قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله جل وعلا امتن على نبيه بأنه علمه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا أعظم من لا لا ان انت تتعلمي حاجة دي اعظم منه فعشان كده ما ينفعش يا اختاه ان يمر عليك يوم في الالتزام من غير ما في خطوة في طريق العلم ما ينفعش ما تبقيش ملتزمة وانت ما بتتعلميش وما بتزديش كل يوم طيب اذا عرفتي هذا الشرف العظيم الا تحبين ان تكوني من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وبالمرة واجب تاني احنا قلنا النهاردة دا مفتاح دار السعادة من الواجبات ايضا اقرأي المقدمة في سنن ابن ماجه اللي عندها تقرأ هذا المبحث النفيس لانه يعتبر من اجمع كتب السنة اللي ذكر فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم الحديث اللي المقدمة رواه ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم قيل ما أقنوهم قال علموهم يبقى يا أختا كوني متعلمة كوني متعلمة فإن طلب العلم فريضة كما روى الطبراني وصحاها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريض على كل مسلم وفي رواية على كل مؤمن وتعالي نشوف تضيئ الصحابيات لما سمعوا الكلام ده وعرفوا فضل العلم ماذا كنا يعملن كنا يحرصن أشد الحرص على طلب العلم في الحديث الصحيحين أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن النساء الصحابيات راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الرجال مستأثرين بك وإحنا عايزين نتعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهم يوما يتقولهم فيه بالموعظة وكانت المرأة من الصحابيات إذا استحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سألته عن طريق بعض أمهات المؤمنين إذا كان الأمر يتعلق بشيء مما تستحي النساء من ذكره الحديث في صحيح مسلم عن عائشة أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيد فقال تأخذ ما ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدة حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح لها طريقة الغسل من الحيض ثم قال في النهاية وتأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهرين بها الكلام يستحي من ذكره فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم فشرحت لها أم عائشة ما استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره عائشة قالت إيه؟ قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقان في الدين تبقى هي خايفة تسأل عن مسألة من المسائل اللي يستحيى من ذكرها وبعد كده مثلا مش عايزة تتكلم في مسائل خاصة بالحيد او غير هذا وتكون لغاية النهاردة مش متعلمة الامور دي وبتقع في مشاكل يترتب عليها فساد الصلوات والعبادات وغير ذلك فهذه مسائل ينبغي ان تتعلمها المرأة ولا تستحي من ان تسأل فيها طيب ماذا تتعلمين الامام البخاري بوب بابا عظيما مشهورا وهو باب العلم قبل القول والعمل قال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك طب أنا بس أنا عايز أقف معاك في الآية دي شوية فاعلم أنه لا إله إلا الله يبقى العلم ييجي بعده التوحيد وبعديها إيه واستغفر لذنبك استغفر لذنبك ده هيتحقق به بالتسكية يبقى أنت لما تيجي ترتب الدنيا وقلت لك قبل كده التسكية فقلها لك إلى أنت زكى وأهديك إيلا ربك فدخش يبقى الأول خالص نطهر الألب علم السلوك المعاملة اللي احنا بنتكلم عليه وبعد كده نبتدي نغرس في القلب اول حاجة معاني التوحيد معاني التوحيد دي هتتغرس بحاجات كثيرة جدا بالقرآن يغرس معاني التوحيد بمعرفة اسماء الله تعالى وصفاته بتعلم علم العقيدة يغرس في القلب معاني التوحيد تصححي عباداتك فتبتدي تتعلم الفقه علشان تعرفي تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة علشان كده انا عايز اتكلم معاكي النهاردة وضع لك منهج علمي تبدئين به في طلب العلم طلب العلم يا أختا دايما تحفظ الكلمة دي منهجية ومرحلية لازم يبقى في منهج ما تبقيش عشوية وحيظهر انت عشوية ولا لأ ان احنا نحط المنهج وخلاص نتفع عليه ونشتغل وتلاقي هواكي كل شوية يركن الى شيء آخر لا ده في دورة عملها الشيخ فلان لا أنا سمعت أن المعلمة فلانة هتبتدي كتاب كذا لا أروح لا أعمل التشتت ده معناه أن أنت مش ممنهجة يبقى أنت مش طالبة علم على الحقيقة لازم حكتين منهج واضح وفي نفس الوقت مرحلية ما تجيش بقى تنطي الأمور أنت المهاردة لسه في مرحلة الابتداء في طلب الفقه تقري ليه في المغني تقري ليه في المجموع تاخدي لي فقه مقارن مش بتاعت إنما أنت عليك الأول تفهمي الأمور ماشية وناخد خطوة بخطوة نصل إذا العلم منهجية ومرحلية تعالي نبتدي هناخد أربع حاجات أربع حاجات نركز عليها النهاردة طبعا العلوم كثيرة لكن تعالي نحط اللبنات الأولى في صرح طلب العلم واحد القرآن اتنين التوحيد تلاتة علوم السنة أربعة في الفقه أول حاجة القرآن وأنا في البداية أوصيكي وصية خاصة بحفظ القرآن أول العلم اعرف أي كتاب من كتب أداب طلب العلم والعلماء اللي كتبوا في العلوم وكيفية تحصلها تليهم دايما يقولوا الكلمة دي أول العلم حفظ القرآن حفظ القرآن النهاردة بقى لازم عليك يا أختاه يا أيتها الملتزمة لأنك أنت والأخ من ناحية تانية اللي بتحققه الفرض الكفائي حفظ القرآن فرض كفاية مين اللي هيحفظ القرآن؟ غير الإخوة والأخوات هي دي الرأية اللي أنا بقولك احمليها هي دي رأية الجهاد ان انت بيتجهدي بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرة بيتجهدي بالقرآن فالقرآن ده لازم تبقى حفظاه ويبقى يسر دمك تبقي قرآنية عالمة ربانية قرآنية واحتسبي في حفظ القرآن وكفى بها من منا العتق من النيران النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني قال لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار بعض العلماء استفاد من ذلك أن القرآن لو حوى القلب للقلب لو مليان قرآن يبقى سبب إن شاء الله للعتق من النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ابن الجوزي بيقول اللي يسمع الحديث ده وبعد كده ما القرآن يبقى دنيا الهمة وما هو ده العبد الرباني ولا يبقى ده الملتزم مش ممكن يكون واحد يعرف ان عدد درجات الجنة على عدد أي القرآن وما تهفوش نفسه انه يبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن بهذا الحديث يصل إلى أعظم الدرجات في الجنة أنا أوصيك بالحفظ ومن أقرب الوسائل اللي تحفظك إدمان التلاوة على الأقل لازم زي ما اتفقنا في كوني متعبدة لازم لك جزء من القرآن يومي كثرة القراءة تساعدك على الحفظ مع ورد القراءة لازم ما يقلش ورد الحفظ عن عشر آيات كل يوم صفحة تحفظيها يومياً عشر آيات ولو أنت فعلاً صادقة هتلاقي الموضوع ده بيجي في وقت قياسي أنك تركزي تفرغي ذهنك من الشواغل ما تفكريش في حاجة دلوقتي إلا في المعنى العظيم ده أن أنت نفسك ربنا يعطي رخبتك من النار وتنالي القرب من الرحيم الرحمن وتنالي درجة المرافقات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا الأمر ومن الوصايا برضو أنك تستغلي أوقات الصحر وقت البكور لك النهاردة على قصة وحدة معصرة حفظت القرآن في 45 يوم 45 يوم حفظته إزاي؟ هنقول في ثنايا الكلام إزاي وصلت إلى هذا فكان حاجة من الحاجات يعني إنها كانت بتقول إن أنا كنت بحفظ قبل الفجر بساعة ونص وبعد الفجر بساعة وصاعة ونص يعني ملاحظة أوي موضوع الصحر وقت الصحر وقت النزول الإلهي وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فوقت بركة عظيم جدا برضو من الوصايا أنك تلتزم طبعة واحدة من المصحف كذلك من الوصايا دومي على أداء نوافل الصلاة وراجع فيها ترجع في قيامك ترجع في الصنن التي تصليها في النهار والليل ده يكون مساعد لك على الحفظة ومن أكثر المعينات لحفظ العلوم كافة والقرآن خاصة غض البصر نور الله لا يؤتاه عاصي منها أيضا عليك أن تتأدبي بأدب حفظ القرآن وأنا هنا أشير إليك أدي ثالث حاجة أن تقتني كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي كتاب صغير ممكن تقرئيه خلال هذا الأسبوع و تحط النقطة الأساسية التي ذكرها الشيخ في أداب حفظة القرآن حطيها قدام عينيك علشان فعلا هي اللي تخليك ملتزمة بمعنى الكلمة الأخوات ما دون الخامسة والعشرين الآل من خمسة والعشرين سنة نقول لهم يا أخوات الله يكرمكم حافظوا على هذا السن وحاولوا تحفظي قبل سن الخمسة والعشرين قالوا العلماء سن العمر الذهبية حتى الخمسة والعشرين لكن طبعا المسألة لا نحجر واسعا في ناس ما شاء الله حفظت في الثلاثينات وفي في الأربعينات وفي أمهات كبيرات وربنا من عليهم بحفظ القرآن لكن وصية الفترة دي فترة ذهبية جدا في حياتك فاستعيني بالله ولا تعجزي ومن الكتب النفعة في مسألة حفظ القرآن كتاب القواعد الذهبية في حفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكتاب عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني الأمر الثاني المتعلق بالقرآن أول حاجة الحفظ ثاني حاجة لا شك أحكام التجويد فلا بد أن تلتحقي بمقرأة على يد معلمة خبيرة متقنة أتقني عليها قراءة من القراءات زي قراءة حفص اللي هي قراءة أهل بلدنا وتتقنيها عليها وأنصحك بكتاب من كتب التجويد الميسرة زي مثلا كتاب التجويد الميسر للدكتور عبد العزيز القاري او كتاب البرهان في تجويد القرآن للقمحاوي اي كتاب من كتب الخفيفة السهلة او المعلمة اللي هتشير عليك من الكتب اليسيرة في الاول في المرحلة الاولى دي عليك ان انت لو عايزة بقى تبقى فعلا طالبة علم تحفظي متن تحفة الاطفال مع شرحه وتاخد شرحه اللي هو فتح الأقفال شرح متن طحفة الأطفال لسليمان الجمزوري يعني الكلام ده هيبقى على إيدين الشيخة والمعلمة اللي حتعلمك القرآن وتصحق لك التلاوة والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم كما يقول ابن الجزري إن إتقانك للتلاوة فرض عيني وإتقانك لعلم التجويد فرض كفائي طيب الأمر الثالث المتعلق برضو بالقرآن علوم القرآن وأنا أنصحك هنا بكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان كتاب سهل وميسور ويعطيك لمحة عن هذا العلم النفيس برضو متعلق بهذا الأمر وصول وقاعد التفسير أنا أنصحك بمقدمة وصول التفسير شيخ الإسلام بشرح الشيخ ابن عثيمين. بعد كده تقضي كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي الأمر الخامس التفسير نفسه أنصحك في البداية بتفسير من التفسيرات الميسرة أيضا زي زبد تفسير الأشقر أو تفسير تيسير الكريم الرحمن اللي هو تفسير الشيخ السعدي أي منهما يفي بالغرض بحيث أن أنت في الأول خالص بس تبقي فهمة يعني إيه اللي أنت بتقريه تعالي بقى أقول لك بعد كل علم كده لك حال بعض العالمات من السلف ومن المعاصرات ونشوف كده أحوال المتعلمات مثلا من أحوال السلف حفصة بنت سيرين حفظت القرآن وهي ابنة 12 سنة عندها 12 سنة حفظت القرآن وبرعت فيه لدرجة ان أخوها محمد بن سيرين وكان عالما فاضلا مشهودا له بالعلم الغزير كان إذا أشكل عليه شيء من القرآن يقول اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأه حفصة كانت متعبدة حفصة دي اللي قعدت 30 سنة في مصلهاها لا تخرج إلا لقضاء الحاج حفصة كانت تقرأ كل ليلة نصف القرآن في صلاتها مثلا رجع كتاب اسمه غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري بيحكي عن بنته بنته اسمها سلمة أم الخير سلمة بنت العلامة ابن الجزري وهو في الكتاب بيكلم على أحوال الناس اللي ختموا القرآن الناس اللي كانوا مجيدين بمعنى الكلمة للقرآن فبيقول شرعت بنته يعني في حفظ القرآن سنة ثلاث عشر سنة تلتاشر تمنمية وتلتاشر وحفظت مقدمة التجويد وخدت منه أجازة فيها ومقدمة النحو ثم حفظت طيبة النش في القراءات العشر وحفظت القرآن وعرضته بالقراءات العشر وأكملته في الثاني عشر من ربيع الأول سنة إثنتين وثلاثين تسعتاشر سنة بتتعلم على أبيها حتى صارت لها السبق ويقول هو عنها لا يشاركها أحد في وقتها في استحضار القراءات فمن اللي يطلع لنا زي حفصة ولا زي سلمة تعالي لك عن الشيخة ام السعد هذه شيخة مشايخنا وتوفيت في رمضان الماضي وكانت فريدة عصرها باتقانها للقراءات العشر كانت ام السعد ضريرة حفظت القرآن في الخامس عشر من عمرها وذهبت إلى الشيخة نفيسة بنت أبو العلى شيخة أهل زمانها كما توصف لتطلب منها تعلم علم القراءات فاشترطت شيختها عليها شرطا عجيبا قالت لا ما تتجوزيش لو عايزة تاخد الإجازة لا تتزوجي فكانت الشيخة ترفض بشدة تعليم البنات لأنهن يتزوجن وينشغلن فيهملن القرآن سبحان الله قبلت أم سعد الشرط وحصلت من شيختها نفيسة على الإجازة في القراءات العشر وهي في الثالثة والعشرين وعندها 23 سنة لكن لم تستطع الوفاء بشرط شيختها وبعد ذلك تزوجت من الشيخ محمد فريد نعمان وكان أيضا ضريرا وهو صاحب أول إجازة منحتها الشيخ أم السعد لأحد من الناس والشيخة لم تنجب وكانت تقول الحمد لله أشعر بأن الله اختار لي الخير فلو أنجبت شغلت بالأولاد عن القرآن وربما نسيته كانت قرآنية بمعنى الكلمة وهبت حياتها للقرآن تبدأ دروس النساء من الثامنة صباحا وتمتد إلى الثانية ظهرا ثم تبدأ دروس الرجال حتى الثامنة مساء لا تنقطع عن الإقراء إلا لأداء الصلوات وتناول بعض الوجبات الخفيفة راجعي يا أختاه محاضرة شيخنا قرة العين شيخ محمد بن إسماعيل شريط بعنوان وداعا أم السعد أنت يمكن أول مرة تسمعي عنها وكانت أطقى النساء العالم الإسلامي في القراءات العشر شوفي حد بقى من المعلمات خدت على أدها أجازة وحاولي توصل لها هي دي طالبة العلم ضعب بقى تنقب عن الأمور لغاية ما توصل وتاخد أجازة على أحد المجيدات من تلمزة الشيخة رحمها الله تعالي ننتقل إلى العلم الثاني وهو علم العقيدة لا تنسي يا أختاه التوحيد أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنا أنصحك في البداية بكتب مثل 200 سؤال وجواب في العقيدة لحافظ حكمي أو كتيب العقيدة الصحيحة لسمحة الشيخ ابن باز رحمه الله أو شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عسيمين أو أركان الإيمان أيضا للشيخ ابن عثيمين أي من هذه الكتب يفي بالغرض في البداية بعد كده تنتقل لشرح من شروح كتاب التوحيد زي فتح المجيد القول السديد للسعدي أو القول المفيد للشيخ ابن عثيمين أي منها أيضا يفي بهذا الغرض وعندي لك نصيحة خاصة بكتب الأسماء والصفات وكتب أقول يا ريت المناهج العلمية تفرد العلم ده بمادة خاص مادة اسماء الأسماء والصفات لأن كلهم يقولوا إيه؟ أصل الأصول هو معرفة الله تعالى ومعرفة الله تعالى تتحقق بأي شيء بمعرفة أسماء والصفات فنحيزك تتعلم الأسماء والصفات ما تتعلمهاش نظري بس تتعلميها إيمانيا تشربي قلبك المعاني تعرف يعني رحمة الرحيم الرحمن تعرف يعني إيه الله العزيز تعرف يعني إيه الجبار بالمعنيين بمعنى الجمال والجلال واسمعي الكلام ده وفهميه عشان تعرفي تناجي ربك إن لله تعالى 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وأنا أصيكي أيضا بكتاب اسمه أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب السنة بتاع الشيخ القحطاني صاحب حسن المسلم ده في الشق الإيماني في الشق بقى النظري اللي هو تتعلمي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أصيكي بكتابين الكتاب الأولاني كتاب أسماء الله تعالى وصفاته للدكتور عمر الأشقر وبكتاب طبعا القواعد المثلة في شرح الأسماء الحسنى للشيخ ابن عثامين تعالي بقى أضرب لك مثالين معاصرين في تمكن طالبات العلم من العقيدة حدكي أسماء أنا ليه هدف أساسي بأن أعرفك على العالمات المعاصرات. مثلا الدكتورة سارة بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوى هذه تعتبر من أكثر نساء العصر تمكنا في علم العقيدة حاصلة على دكتوراه في العقيدة الإسلامية تخصص المذاهب المعصرة سنة 1413 وهي الرئيس العام لمركز الأمير عبد المحسن بن جلوى للبحوث والدراسات في الشرق وهي كما يذكرون بحق من كبار أهل العلم في العقيدة ولها كتب تناقش فيها مسائل علمية عقضية دقيقة بل تشرح كلام شيخ الإسلام المتايمية وتناقش وتتكلم فهي متمرسة جدا على هذا في وحدة تانية بقى ما شاء الله جهدها جهد كبير جدا في علم العقيدة دكتورة كملة الكواري يقولون أنها ليس في العالمات المعاصرات في قوة اطلاعها وجودة فهمها مثلها لها كتاب هو ده اللي أبرز امكانياتها جدا كتاب اسمه المجلى في شرح القواعد المثلة بتاع الشيخ بن عثمين هذا من أمتع وأفضل الشروح على كتاب القواعد المثلة ولها كتاب آخر بين أيضا إمكانياتها كتاب في قدم العالم ومسألة قدم العالم المسائل الفلسفية الدقيقة جدا عملت هذه المسألة بين شيخ الإسلام 200 وبين الفلاسفة وقدم لها الشيخ صفر الحوالي وأشاد بإمكانياتها في هذا الباب فلما تبقيش أنت لما تمهديش نفسك أنك تبقي بارزة في علم الاعتقاد تعالي ننتقل إلى الفرع الثالث وهو علوم السنة أنصحك في البداية أن لا تشتغلي بعلم الحديث قبل حفظ القرآن وأن تأخذي نصيبك منه واعلمي أن الحديث بحر لاساحل له كتاب أدب الطلب بتاع الشوكاني وهو بيتكلم بقى عن مراتب العلم وبتكلم على كل علم من العلم جعل له علم الحديث وقال بس هذا بحر لاساحل له تعد طول عمرك تقرأي في كتب السنة ومشايخنا أوصونا بذلك قالوا لي عليك بحكتين لا تفطر عنهم طولة عمرك واحد تبقى ايدك دايما في كتب التفسير اتنين دايما ايدك في كتب السنة لا ينفض يوم الا وتقرأ تفسير آية في كتب التفسير او تقرأ لك حديث في كتب السنة المعتمدة عليك بالمنهج ده ابدأي بحفظ حديث من الاربعين النووية كل يوم والحديث الطويلة ممكن تقسميها على يومين او ثلاثة حديث زي حديث جبريل مثلا ممكن تاخديه على يومين او على ثلاثة ايام واستأنسي بالشرح المبارك شرح جامع العلوم والحكم لابن رجب الكتاب ده لازم يبقى موجود في مكتبة كل مسلم وهو من أنفس الشروح على الأربعين كذلك شرح الجامع لشيخنا الشيخ محمد يسري أيضا كتاب النفيس في هذا الباب ثم عليك كل يوم بقراءة خمس صفحات على الأقل من ديوان من دواوين السنة وأرشح لك في البداية اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تأليف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وبعد كده رياض الصالحين كذلك أنصحك في علوم الحديث بكتاب مباحث في علوم الحديث للشيخ مناع القطان وفي المصطلح ابدأي بتيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان محمود الطحان واحفظي بعد ذلك البيقونية وخدي شرح الشيخ ابن عليها طالبة علم الحديث لازم تتمرس على التخريج فعشان كده تحتاجي ازاي تعرفي تخرجي حديث من كتاب من كتب السنة فأوصيكي بكتاب اصول التخريج للشيخ محمود الطحان تعالي نضرب الامثلة سريعا حول نهم السلف في طلب علم الحديث هذه أم الكرام كريمة بنت أحمد المروزي حفظت القرآن في صغرها ثم أقبلت على الحديث النبوي فتلقته على شيخها الحافظ الكشمهني هذه المرأة الفاضلة درست على يديه صحيح البخاري وحفظته ولم تتجاوز الرابع والعشرين فكانت من حفاظ عصرها ابن الأثير بيقول هي التي تروي صحيح البخاري وانتهى إليها علو الاسناد وقال ابن كثير تمكنت من العلم واشتهر أمرها حتى شدت إليها الرحال أنا بقى عايزة أسكلك هنا هذه المرأة المعاصرة طبعا أنت لما تيجي تسمعي أحوال السلف تولي دول السلف اللي أعطي البخاري واللي أعطي مسلم والكلام ده الكلام ده انتهى في زمن الأخت أم الهدى الربيعي هذه هي التي حفظت القرآن في 45 يوم ثم حفظت رياض الصالحين كاملا وحفظت اللؤلؤ والمرجان كاملا ما شاء الله هذه الأخت ذكرت أن المشكلة دائما تكون عند الأخوات هي من قبل أنفسهم بتقول والله لو صدقتن الله لكان العجب العجاب بتقول اكتشفت أنني لم أكن أريد أن أحفظ القرآن في الواقع أن أنا عملت محاولات كتيرة جدا عشان أحفظ بس في الواقع أنا ما كنتش عايز أحفظ القرآن. فكانت كل إملاءاتي لنفسي إني دايما أعود أتحجج مرة بانشغالي بالمطبخ بأمور البيت بنتي بالزيارات بالجلسات إلى غير ذلك تقول يا أختاب بتبعت نصيحة لكل الأخوات وأنا عايز أذكر لكم هذه النصيحة وأحفرها في وجدانكم لأنها تجربة نجاح حقيقية بتقولي بقى تفكري يا أختها في قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أما فكرت يوما لماذا ميزك الله بالعقل عن سائر مخلوقاته لماذا ربنا وهبك هذه النعمة العظيمة إن كنت غير راضية عن الحال الذي أنت فيها فلماذا تعيشين في بحر تخبط ويأس وضياع أنت تعلمين أن العيب كله من ذاتك القصة ليست للزوج ولا للأولاد ولا للبيت علاقة في هذا الوضع الذي أنت فيه صحيح أن لها تأثير لكن ليس كلي وإلا بالله عليك من أين تجدين وقتا للتسليه والجلوس على الإنترنت أو الكلام على الهاتف بالساعات الطويلة من أين تجدين هذا الوقت بتقول إذا افترضنا أن واحدة حتقول ومين قالك أن أنا عندي وقت أصلا أنا لا بعمل دا ولا دا ولا دا فقالت وإذا كان هذا الأمر يبدو مستحيلا لكن إذا فرضنا أن بيتك زادت فيه غرفتين انتقلت لبيت أوسع حتلاقيه وقت للكلام ده ولا لا ربنا رزقك بأولاد رزقت بتوأم مشغلك زادت وتجزي الوقت القصة القصة هو وجود الدافع القوي الذي يجعلك ولا بد أن تفعلي هو قصة كده القصة أن أنت عايزه فعلا تحفظي مش حلم وأمنية في الخيال إن أنا أحفظ قرآن إن أنا أبقى كويسة وأبقى متعلمة لا لو عندك دافع حقيقي فعلا للتغيير سيكون الأمر كذلك لابد من وجود المحفزات والدوافع فبتقول فيا تريدين أن تحفظ القرآن أي دافع أقوى من أن تحوزي على رضى الله والقرب منه حتى تصير من أحبابه أي دافع أقوى من أن تجمع في صدرك ما جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنون من بعده أي دافع أقوى من أن يمتلئ قلبك وسمعك وبصرك بكتاب الله وبكلامه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر يكفل لك دخول الجنة فلما سألوها كيف حفظتي كل هذا؟ قالت أما بالنسبة للقرآن فكان برنامجي على قسمين قبل الفجر ساعة ونصف وبعد الفجر ساعة ونصف أحفظ في كل منها أربع ورقات ثمان صفحات وبعدها أراجع المحفوظ ثم أسمعهم مباشرة فيكون المجموع ثمان ورقات وأحيانا أحتاج تمديد الوقت إذا لزم يعني هي في خمسة يوم يعني كان متحفظ تقريبا حزب وربعين كل يوم أما في الحديث فبتقول فقد قسمته بتقسيم الصلوات وكنت أحفظ في الساعة 25 حديث ما عدا المغرب فكنت أحفظ فيه 20 حديث لكن أعوده في الفجر فأحفظ 30 حديثا فكان المجموع اليوم مئة حديث فمن الله عز وجل عليها بمثل ذلك ودي واحدة موجودة في زمننا وأقامت عليك الحجة العلم الرابع الذي أشير عليك به هو الفقه في بقى موضوع مهم أوي لازم تعرفيه في بداية الطريق في طلب علم الفقه خاصة ألا وهو هل تتعلمين بالطريقة اللي هي طريقة الفقه المقارن يعني إن معلمة تعلمك مثلا أو تتلقي على إيد شيخ علم الفقه من كتاب من الكتب التي ليست على مذهب من المذاهب الأربع كتاب يربط الأمر بالدليل وتبقى الدراسات دراسات مقرنة يقرأ في المطولات زي المجموعة زي المغني ولا ان انت تدرسي وفق الطريقة المذهبية هاتان طريقتان صارت في عصرنا هذا الاختيار ان تدرسي اما وفق هذه الطريقة الاولى ان انت بالدليل وفي الحالة دي انت لازم تكون من الاول خالص ما ماذا تريدين من هذا العلم خاص علم الفقه ده بالذات لازم كده بنروح سألين في الأول طلبة العلم انت عايز منه ايه بيجي يقول انا عايز ابقى طالب علم على سبيل النجاة عايز يا دوبك اعرف ازاي عبد ربنا سبحانه وتعالى ماشي ممكن بقى الطريقة الاولى دي تكفيك ان انت تاخد لك كتاب زي فقه السنة كتاب زي الوجيز تاخد كتاب زي الملخص الفقهي اي منها تفي بالغرض تماما او كتاب مختصر الفقه الاسلامي للتوجري اللي احنا بنشرحه الغرض منه انه هو يبقى عند الملتزم او الملتزمة حصيلة علمية جيدة في كل شيء في الاعتقال سواء في الفقه طبعا جل الكتاب في الفقه في يفي بهذا الامر يبقى الطريقة الاولى دي تفي بمين واحد عايز يبقى طالب علم على سبيل النجاة انما لو جهو وقال انا اريد ان اتخصص في علم الفقه انت بتمهدي نفسك إنك تكون في يوم من الأيام فقيها وقلنا ليه لا بلاش تبقى عندك دنو وهمة وبلاش دايما لما المعنى دايجي جواكي تقولي لا, لا لا لا إزاي تبتقول كلام صعب قوي مش ممكن أكون كذلك حضر ربك النهاردة أمثلة أقولك دلوقتي على ناس ابتدت في سن متأخر جدا وكانوا من علماء عصورهم وكانوا علماء في الفن اللي ابتدوا به في سن متأخر جدا لكن انت عايزة تبقى فقيها يبقى لازم منهج تاني خالص المنهج التاني انك تدرسي كما درس العلماء العلماء اللي علمونا نبذ التقليد والتعصب الاعمى شغل اسلام ابن القيم ابن الأسماء الاسماء الكبيرة هذه كلهم كانوا على مذهب من المذاهب لكن ليس معنى التمذهب معنى التعصب اصل التمذهب ده ايه الفائدة اللي فيه انه ليك اصول فكرية اللي هي اصول الفقه المعتبرة عند كل مذهب فما يحصلش نوع من التباين تلاقي انت ممكن في مسألة معينة ألاقيكي متبنية قول معين وبص ألاقيكي في مسألة تانية متبنية قول وده أصله يتعرض مع الأصل ده مثلا انت بتاخذ بالقاعدة الأصولية دي هنا وتطبيقك لها في المسألة التانية غير كده خالص هو الترجيح بالتشاهي ما ينفعش علشان كده ده اللي مسألة التمذهب في البداية تعالي شوفي واحد زي ابن قدامى صاحب المغني يعمل أربع كتب بتأسيم أحوال الطلبة مش أنا قلتلك منهجية ومرحلية ثلاث مراحل مرحلة بيسموها مرحلة الابتداء أو الاقتصاد ومع ذلك مرحلة التوسط اللي هي الاقتصار وبعد كده مرحلة الاستقصاء أو مرحلة الانتهاء يبقى اقتصاد اقتصار استقصاء ابتداء توسط انتهاء ثلاث مراحل تعالي تشوفي هو في الكتب ازاي يعمل كتاب عمدة الاحكام اللي هو عليه شرح العدة ده لمين ده المفتدئ خالص وبعدين يعمل كتاب المقنع هذا للاعلى شوية وبعدين يعمل كتاب الكافي اللي ينتهي في المذهب ويبقى كده خد المرحلة اللي هو بيها يصل الى مرحلة الانتهاء في المذهب ثم يصنع المغني في الفقه المقارن شوفي الدنيا ماشية ازاي ما ينفعش نبتدي بقى من فوق فمن أول ما تفتحي تقولي والله ودي ابن قدامة قال فيها في المغني والنووي قال في المجموع والمسائل بهذه الطريقة فيبقى لازم يبقى في منهجية لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بشيخة أو شيخ على مذهب ما انت تبقي وفق مذهب شيخك يعني المشهور في مصر مثلا مذهب الشفعية والأحناف وفي أسماء كبيرة في هذين المذهبين في بلادنا المشهور عند المغربة إنه مذهب المالكية المشهور في شبه الجزيرة والخليج مذهب الحنابلة انت دلوقتي هتتعلمي عن طريق الشرايط هتاخدي شرايط الشيخنا فهمي وتقعدي تسمعي فيها لا بأس انت هتسمعي عن طريق المشافهة ده الطريقة المثلى كما يتيسر لطالب العلم يبدأ في الفقه الحنفي مثلا بكتاب مختصر القدوري وشرحه اللباب للشيخ عبد الغني الميداني في الفقه الشافعي ياخد كتاب متن أبي بتحفظ هذا المتن أو متن المهذب بشرح من شروحه المختصر في الفقه الملكي مختصر خليل وياخد شرح مثل شرح الزرقاني شرح يسير عليه في الفقه الحنبلي قلنا يبتدي عمدت الأحكام لابن قدامى وشرحه العدة وبعد ذلك يمشي في المراحل احنا بس بنتكلم النهاردة في مرحلة الابتداء طيب علوم الفقه كم علم؟ خمس فقه اللي هو الفروع اللي احنا بنتكلم عليه ده وقواعد فقه واصول فقه ونظريات فقهية وتاريخ فقه خمس علومهم عندنا اصول وقواعد فقه اصول الفقه لا يتعلم الاصول الا بعد الانتهاء من المرحلة الاولى في الفقه ما ينفعش دلوقتي ابو الصلاة اخوة واخوات تقول انا حاخد شرح الورقات او حاخد شرح الاصول من علم الاصول مش مرحلتك لازم تاخد فقه الأول وبعد كده تاخد الأصول لازم تاخد تصور كامل عن الفقه تمر على الفقه كله كده وبعد كده تاخد الأصول دي الترتيب اللي ارتضاه العلماء وارجعي الكتاب زي ترتيب العلوم للمرعشة كتاب من الكتب القديمة بيتكلم فيها عن هذا الأمر كيف يتعلم الإنسان العلوم ويتدرج فيها أرشح ليكي في المرحلة دي أنك تاخد كتاب زي الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر أو شرح الورقات للفوزان أو شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ده في الدراسة الأصول القواعد الفقهية برضو تأتي بالتبع بعد ما تكوني خلصت المرحلة الأولى وتصورتي تبتدي تتعلمي قواعد أنصحك بكتاب الوجيز في القواعد الفقهية للبرنو والقواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي أدي كده القواعد قلنا عندنا تاريخ فقه ونظريات الفقهية النظريات الفقهية أرجئيها دلوقتي بتيجي في مرحلة متقدمة شوية لكن تاخدي حاجة في تاريخ التشريع ممكن تاخدي كتاب زي تاريخ التشريع اللي عبد الوهاب خلاف مثلا كتاب جيد ممكن يفي بالغرض تعالي اضربلك لك أمثلة من السلف ومن المعاصرات المتمكنات من علم الفقه في السلف طبعا أمنا عائشة هي فقيهة الزمان ولم يأتي في تاريخ المسلمين مثل أمنا عائشة في الفقه كانت رضي الله عنها مرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يستعص عليهم أمر قال أبو موسى الأشعاري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويؤثرها ويقول إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكان عروة بن الزبير يقول ما رأيت أعلم بصي بقى بالك من الحتة دي عائشة مش فقهة بس أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة بصي جمعت إيه علم اللغة وعلوم اللغة دلوقتي إحنا ما بنهتمش بها أوي على الأمر كله مداره على اللغة علم اللغة هي من أطقن الناس بالشعر والأدب وهي من أتقن الناس بالفقه وكمان الطب عائشة كانت أعلم الناس بذلك فكانت واحيدة عصرها كما يقول ابن عبد البر في ثلاثة علوم هي علوم الفقه والطب والشعر أم الدرداء رضي الله عنها ذكرنا فيكون متعبدة كيف كانت متعبدة إلى الغاية كان النساء يتعبدن معها وكانت تطيل القيام هذه المرأة لم تكن عابدة فقط جمعت بين العلم والعبادة ولحظة مش كتير في تاريخ المسلمين اللي جمعوا ما بين الأمرين تجدي عالم ومش عابد وعابد ومش عالم اللي يجمع ما بين الأمرين دول تلاقي أسماء قليلة وده دليل علو الهمة وبركة الزمان أصل عابد دي ازاي ما احنا فهمنا مش عابد دي اللي هو بيقرأ كل يوم جزء ولا بيختم له حتى في أسبوع عابد دي اللي انت تسمعي بقى كان يصلي في اليوم مئتي ركعة الإمام أحمد كان يصلي في اليوم ثلاثمائة ركعة وهو إمام عصري هو ده بقى اسمها عابد وفي نفس الوقت رجل أمة بيقعد بوسط الناس يفتيهم ومحد الزمان وفقيه صاحب مذهب عايز إيه أكثر من كده بقى أم الدرداء كانت كذلك كانت عالمة واسعة العلم وافرة العقل واشتهرت بفقهها وطال عمرها واشتهرت بزهدها أيضا وعبادتها هذه أمود الدرداء من أكثر النساء رواية عن عائشة عمره بنت عبد الرحمن قال ابن حبان كانت أعلم من بحديث عائش دي أنجب تلاميذ أم من عائشة وكان عمر ابن عبد العزيز يقول ما بقي أحد أعلى بحديث عائشة من عمره سيدنا عمر كان يسأل عمرة عن الأحاديث التي طلقتها من عائشة قال الإمام الذهبي كانت عالمة فقيها حج، كثيرة العلم وحديثها كثير في دواوين الإسلام تعالي أن إلك نقلة في زمن شيخ الإسلام المتامين كانت هناك امرأة تدعى أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية هذه المرأة كانت تحضر مجالس شيخ الإسلام من تيمية شيخ الإسلام كان بيقول أنها كانت تستحضر يعني حفظة أكثر المغني بل تحفظه كله وكان إذا علم أنها ستحضر جلسته يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها شوفي بقى لما ابن تيمية ابن تيمية يبقى بيستنى لو دي يعمل لها الفحساب كانت امرأة فقيهة زمانها وكانت امرأة قرآنية ختمت النساء عليها شوفوا يا مين اللي ختموا على أديها أولا زوجة الحافظ المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي ده بنته واخد ابن كثير ابن كثير تزوج بنت شيخه شيخه المزي هذا فبيقول ابن كثير عنها وختمت نساء كثير عليها منها أم زوجتي عائشة بنت الصديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أم عبد الرحيم زينب رحمهن الله وأكرمهن برحمته تعالي نشوف في زماننا المعاصر من الناس بقى اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة عارفة جماعة في موريتانيا شنقيت هؤلاء فيهن أفزاز عالمات فقيهات يذكر بعض علماء العصر عن صنيع نساء الشنقة أنهم كنا يحفظن مدونة الإمام لك المدونة دي مطبوع في ست مجلدات كلام فيها مش مثلا أحاديث هتحفظها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ميسر شوية وبيتسمع كتير الكتاب كتاب فقه النساء نساء إلى الآن يحفظن المدونة وهن يمشين في الطرقات أذكر لك برضو بعض تلامذة مشايخنا ومن رأسهن الشيخة أناهيد السميري شيخ أناهيد السميري هذه أنجب طالبات الشيخ ابن عثيمين والشيخ أجزها بالإفتاء لما حصلت عليه من العلوم زالت تدرس على الشيخ المفضل الشيخ عبد الكريم الخضير وحيلك على موقعها على الإنترنت موقع مسلمات دوت نت بعد هذا التطواف والتجوال ليس لك عذر يا أخت في طلب العلم أيتها المتعلمة يا من تعتزين بإسلامك يا من تريدين التمكين لدين الله في الأرض لما لا تكون أنت الشيخة أنت الحافظة ما يمنعك أن تكوني بحق العالمة الربانية بقول هالك تاني عشان وانت مشي ومروحة دلوقتي تفتكر الكلمة دي ليه ما بقاش أنا العالمة الربانية قولي لي ما الذي يمنعك هل تمنعك الهمة البكاء ينبغي أن يكون على دنو الهمم كما يقول ابن الجوزي هل يمنعك الوقت اسأل الله تعالى البركة شوفي الجبل العالم الكسائي صاحب القراءة تعرف ابتدى امتا ابتدى في سن الاربعين وكان يتعلم في اليوم خمس مسائل فقط لا يزيد فأصبح صاحب قراءة من القراءات المتواترة الإمام الكسائي ابن الجوزي طلب علم القراءات وهو ابن ثمانين سنة اتعلم قراءاته عنده تمانين سنة وذهب يرافقه في ذلك حفيده يعني خد حفيده وراح على الشيخ علشان ياخد علم القراءات وده ابن الجوزي العلم الأشم وطني نفسك على صعاب الأمور وإذا انغلق الباب فعليك بدعوة شيخ الإسلام التي كان يدعو بها كثيرا كلما كانت المسائل تعصر عليه اللهم ارزقني فهم سليمان اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمني فكان ما من علم يصعب ويعقد إلا ويقتحمه رحمة الله تعالى عليه لسه مش غيرانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلاكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمها لما لا تغيرين استعيني بالله ولا تعجزي يا أيتها المتعلمة كوني صانعة العلماء لازم تتعلمي علشان فقد الشيء لا يعطيه فأنتي مش هتطلعين لنا العالم الرباني ومش هتطلعين لنا طلبة العلم وانتي لم تحصلي بعد انظري إلى أم سفيان الثوري قالت له اذهب فاطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه إلا ايش له روح أنا حكفلك وروح اكتب عشر أحاديث لقيت نفسك بتتقدم وأحوالك الإيمانية أفضل يلا كمل أنت هتبقى عالم من العلماء وقد كان صار سفيان الثوري أحد أشهر علماء المسلمين هذا الشافعي أمه كانت باتفاق النقل كما يقول الحفظ بن حجر من العابدات القانتات ومن أزك الناس فطرة وكانت لبيبة وذات فق وهذا الإمام مالك أمه قالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه أم الإمام البخاري ربته بعد وفاة والده وهو صغير الإمام البخاري توفي والده وهو لم يبلغ الحلم بعد نشأ يتيما من اللطائف إن البخاري ذهب بصره وهو في الصغر فرأت أمه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في المنام يقول لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك فأصبح وقد رد الله عليه بصره شفتوا بقى هم دول النساء اللاتي صنعنا علماء ولما لا تكوني أنت لما تبقيش أنت متى يكون في الأمة أمثال هؤلاء أنصحك نصائح ذهبيات أولا أختها العلم عبادة وما عبد الله بشيء أفضل من العلم كما يقول الزهري فاحتسبي كل ثانية تقضيها في الطلب شرط العبادة الإخلاص والصدق فاصدقي وأخلصي تتخلص من كل مشاكلك من كانت بدايته محرقة لو خدت الموضوع بعزيمة وإرادة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة لا تتوقفي لحظة عن الطلب شعارك دائما مع المحبرة إلى المقبرة احذري من عدم العمل بالعلم قال علي رضي الله عنه هات فالعلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل واحذري من الجدال ومن الشهوة الخفية قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحصنه الألباني لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار وأنصحك نصيحة جامعة بلزوم الأدب قبل الطلب كان صفيان الثوري يقول كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا عشرين سنة وكان ابن المبارك يقول طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة أختاه وردك من العبادة حافظي عليه أختم بهذه الكلمة الجميلة للرافع في وحي القلم كان يقول يا هذا لا ينبغي لمصباح الطريق أن يقول إن الطريق مظلم بل ينبغي لمصباح الطريق إن أراد كلاما أن يقول ها أنا ذا مضيء فهكذا فلتكون يا أختاه قولي ها أنا ذا أطلب العلم ولا تستوحشي قلة السالكات كوني متعلمة كوني العالمة الربانية التي تنتظرها هذه الأمة احمل الراية والله أمتك في حاجة إليك أسأل الله تعالى أن يجعل لهذه الكلمات محل القبول في الأرض وأن تكون سببا في هداية الأخوات إلى طريق طلب العلم